يرثني وَيَرِثُ مِنْ آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل, لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن, أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صريا وحنانا من لدنا وزكاة وَكَانَ وكان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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُن بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً منا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 فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ إني أخاف أن يمسك عذاب مِنَ الرحمن فتكون للشيطان وليا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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدليس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين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 وَزِدْهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهَا وَلَدٌ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 لَن يَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا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 كادُ السماواتُ يتفَّرونَ مِنْه وَ تَن شَقُ الأرض وَتَن شَق الأررض وَوتخِ الجبال هَدداأَ دَون الرحمنِ وَلَدب وَماَا يَن بغِيلِ الرحم أي ياتخِذَ وَلَدب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 انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر وتنذر به قوم اللذا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا